السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن أخواتنا في الله نبدأ إن شاء الله بإذن الله طيب ربنا يحفظكم ويبارك فيكم آآ آآ يعني هنبدأ الأول تعليق على الأبحاث تعليق مبدئي البحث بتاع نعيم الجنة الموحدة هو بحث يعني هو ينفع كتاب بصراحة يعمله بطريقة طيبة عاملة في الأول مقدمة وبعد كده عملت فيهرس مأسمال الفصل الأول تعريف الجنة هو البحث عن نعيم الجنة تعريف الجنة المبحث الأول اللغة والمبحث الثاني تعريف الصلاح الفصل الثاني وصف الجنه فكاتبه بقى ايه مبحث عن ابواب الجنه مبحث عن تربتها ومبحث عن زحها ومبحث عن نورها ومبحث عن اشجارها الاشجار بتاعه الجنه عاملاها بقى مطالب المطلب الأول شجره اللي بيثير الراقب في ظلها 100 عام المطلب الثاني سدره المنتهى المطلب الثالث شجره الطوبه المطلب الرابع نخيل الجنه المطلب الخامس سقان اشجار الجنه من ذهب بعد كده عامله بقى عن انهار مبحث عن انهار وعيون انهار مطلب عن انهار الجنه ومطلب عن عيون الجنه عمل فرع عن انهار الجنه الاربعه وفرع عن نهر الكوفر وفرع عن انهار القمر والامل والعسل وعامله فرع عن عين الكافور وفرع عن عين التسنيم وفرع عن عين السلسبيل وبعد كده عامله مبحث عن طيور وثواب الجنه بعد كده الفصل الثالث عامله خصائص نعيم الجنه فجايبه ان هو نعيم مبحث انو نعيم دائم مبحث انو نعيم متجدد مبحث انو نعيم متزايد مبحث انو نعيم متفاوت مبحث انو نعيم خفي مبحث انو نعيم شامل بعد كده عامله في انو نعيم شامل مطالب المطلب الاول انو نعيم نفسي المطلب الثاني انو نعيم مادي وعامله بقى ايه عن الغرف نقطه عن القصور نقطه عن الخيام نقطة عن, talked, نقطه عن البيوت اللي هو بقى ايه انواع المساكن وعامله الطرف والراحه اللي هو نعيم حاجات عن الفرش وحاجه عن الاوادي وحاجه عن الخدمه وبعد كده عامله فرع عن الحور العين بس وبعد كده عامله بقى ايه النعيم الاجتماعي يعني مش نفسي بس ومادي بس عامله النعيم الاجتماعي فعامله نقطه عن الاهل والابناء ونقطه عن تظاور اهل الجنه ونقطه عن الرفقه رفقه الانبياء والصالحين عن سوق الجنة وبعد كده عامله مبحث عن انه نعيم كامل وعامله خاتمه وكاتبه المراجع يعني ده بحث الاخت الموحده وهو كان صفحة يعني هي ما عملتوش نقط حوالي عشرين صفحة كده فضلوا منت الله سبحانه وتعالى البحث ده هينفع كتاب يعني هي لو, لو نزلته كتاب هيبقى حتى لو نزلته كتاب عنه هينفع كتاب فجزاها الله خيرا طبعا وعمل بحث بطريقة جميلة وأجمل ميزة في البحث ده إن البحث فعلا يعني هي بتكتب في المراجع فكتبة الموقع اللي جابت منه التفاسير والموقع اللي خراجت منه الأحاديث وكاتبه المراجع كتاب العظيمتان وكاتبه درس وصف الجنه اللي انا اديته قبل كده وكاتبه مقطع نعيم الجنه للشيخ الشنقويتي وكاتبه مواقع دخلت عليها خدت منها مصادر ف يعني في تنوع في المصادر يا جماعه وفضله من الثلاثه على البحث جميل وفضله من لا طيب والابحاث بتاعته مترتبه حلو واجمل حاجه انها جمعت ما بين الكلام اللي احنا بنقوله وما بين البحث الخاص بتاعها ده كلام جميل جدا ويعني بس نعم جهود الأخت الموحدة ولكن التعليق بتاعي ايه في البحث التعليق بتاعي في البحث ان إيه؟ يعني يعني يعني مثلا لو جينا نشوف مثلا ويها بتتكلم عن صدرة المنتهة فبتقوله هذه الشجرة زكرت في القرآن بقى والسنة لما نبع صلى الله عليه على صراته وكان هذا عند إيه؟ عند هذه الشجرة عند جنة المقوى غشيها ما غشيها مما العامه إلا الله عندما رآها الرسول صلى الله عليه وسلم وقامت ذكرى الآية بقى إذا يغشى السدرة ما يغشى ما زغى البصر وماتى جميل جدا ولكن أنا عايز أقول إيه أنا عايز أقول أنا عايز أشوف بصمتك يعني أنا عايز أشوف بصمتك أنا عايز لما بقرأ بحث انا بيبقى عندي كذا نقطة بدور عليها النقطة الأولى بدور على هل فعلا ده بحث ولا لأ يبقى المجهود المبدأش يعني المجهود المبدأ في البحث بتاع الموحدة مجهود جميل جدا خلاص مجهود جميل و... وبذلت مجهود فعلا وجمعت ورتبت وبذلت مجهود في التصليف جميل النقطة الثانية المجهود الـ الـ الـ الداخلي يعني ايه المجهود الداخلي يعني صدرة المنتهى فيها نصوص انت بجبتاش ليه انا عايز اسألك هنا مثلا اه لان البحث انه بحث كبير فانا مش هقدر اركز في كل نقطة انما انا عندي لو انت كنت او لو انت بقى فرعت على البحث ده بحث في اشجار الجنة بالتفصيل عملتلي بحث في صدرة المنتبس وجبتلي بقى الاحاديث اللي في صايح مسلم واللي في سائر كتب السنة وجبتليش روح الاية بتاعت از يخشى الصدرة تما يخشى وقلت المفسرين قالوا فيها ايه وتكلموا عن الصدرة ازاي يبقى اذا ده بحث جميل يقبل على انه بحث عام عن الجنة انما مهم ان انت تمسيكي نقطة تي إيه تي يعني, يعني تعليق على التقليل كويس إذا اللي عملته مثلا إيه جانت الدنيا دار الأرقم وتتكلم عن اهوين اهل النار عذابا فقامت مجمع روايات الحديث الاختثى السبيل بقى أه أه أه هي اسمها كده ولا كده هي اسمها كده وسسمها كده اه اه شاركة الاخت السبيل طي بتع差 الله خير الاختثى السبيل جاء ظهرهم الاثنين اختثى السبيل مجمع الروايات اقل اهل الـ الـ النار أه عذابا مجوعة الروايات بتعال الحديث فطبعا ده بيبقى في عمق في الايه في البحث فالنقطه اللي انا بفكر فيها النقط اللي انا بدور فيها او ببحث فيها اول حاجه جهد البحث او الباحث الموجود بتاع الموحد عالي جدا فضله منته في التصنيف والجمع وكله بعد كده بدور على عمق الباحث هل هو تعمق في النقط ولا ما تعمقش في النقط يعني هو كتب مثلا حديث تحت كل عن صلو خلاص ولا لا ولا هو تعمق اكتر من كده وفرع معاني النقطه الثالثه البصمة بتاعت البحث يعني ايه البصمة يعني انا عايز اشوف بصمتك انت بقى في الجنة يعني انت لما عيشت مع الجنة وصلت لايه يعني ايه البصمة بتاعتك فين البصمة النفسية بتاعتك فين تفاعلك انت مع هذا المعنى عموما البحث بالنسبة لي ما ياخدش اقل من 85% يعني يعني امتياز بفضل الله سبحانه ولكن اتمنى ان اشوف لك ابحاث ثانيه كمان تبقى ايه يعني فيها بجانب المجهود كمان نقطه العمق وعشان يبقى نقطه العمق بلاش تاخدي بقى حاجه واسعه ما تاخديش بحث في الجنة لا خدي نقطه في الجنه خدي مثلا الحال الاجتماعي في الجنه يعني خدي اي نقطه من البحث ده واعملي فيها بحث خدي مثلا نهر الكوثر اعملي بحث في نهر الكوثر تجيبي بقى الايه المعاني اللي فيه والفوائد اللي فيه النقطه الثالثه اللي هي البصمه الخاصه والمحاضره ركزت على انواع النعيم اللي في النعيم الشامل واللي قبل كده كان مقدمة معرفش اكتب من عندي ما شاء الله التفاصيل كانت جايبه كل اللي ممكن يتقال جميل ماشي بس يعني يعني انتبه لما يعني احنا دلوقتي ايه انت لما تيجي تتحركي بهذا الكلام في دعوه البنات هتلاقي نفسك بتصيغي الكلام ده بشكل ثاني اصلا في شكل يعني واقع يعني انا هقول لكم حاجه يا مثلا على سبيل المثال انا عايزكم تفهموني. انا بعمل لكم دلوقتي انكم كبار. ها... كلامي هي هي تعبك وحسكم اتكلم انا دلوقتي بفتح لكم افق يعني الجلسه ديت سموها جلسه تفتح افاق خلاص انت بتقول لنا دلوقتي الجهد العمق البصمه دول الثلاث حاجات اللي انا بركز معاكم عليهم الجهد له ترتيب العمق له ترتيب البصمه لا ترتيب خلاص ولكن احنا داخلين واحده يعني مثلا اجيب لكم البحث بتاع انواع نعيم الجنه بتاع المشتاق للفردوس ريهام بصي يا ريهام انت دلوقتي قلت في نعيم نساء اهل الجنة. فانت بتقولي قال صلى الله عليه وسلم هو يوصف هذا المشهد يعني الحر العين يعني لو اطلعت امرأة من نساء اهل الجنة الى الارض لما لقت ما بينهما ريحا ده الحديثة في المخارج يعني لو طلعت واحدة من اهل الجنة للارض هتملأ ما بينهما فانت بتقولي اي ما بين المشهد كل مغرب بين قوسين يعج بريحيها الذي يفرزه كذنها الطيب بلا عطورات ولا مستحضرات انت عاملة زي, انت عامل زي, انت عامل زي انت كان بينك وبين يعني, يعني نقطة تانية جميلة هي بس ايه نقطة انك تركيز افتر من كده دي ايتين بس ولا اضاءت ما بينهما ليس لانوار الارض مكان ليس الشمس مكان عند نور الحرية ده منكو سين ده تعليقك يبقى كلام النبي ان هي اللي ملأت ما بينهما ريحا ولا اضاءت ما بينهما وبعد كده ولا نصيفوها على رأسها اللي هو خمرها خير من الدنيا هو فيها الحديث ده يا جماعة اختنا اه اه المشتاء للجنة المشتقة للفردوس كتبته وبدأت بص تحط تعليق كويس بس هي كانت ايه يعني انت لو اقفنا قدام الحديث ده انا عايزكم تقف قدام الحديث ده ايه النقطة المبهرة اللي في الحديث ده عارفين ايه النقطة المبهرة لما انا جاول لي واحدة مثلاً, واحد مثلا انا عايز اتجوز فلانة فيقول لي ماشي اقول له يا شكلها ايه فيقول لي شكلها كويس مقبولة اقول له لأ انا عايز اشوفها انا عايز اتأكد هيقول لي انا هجيب لك صورتها بس مش هجيب لك صورتها وهي متكيكه ولا وهي متبرفنه ولو هي, مت هي عامله شعرها ولو وهي حاطه ميك اب ولا وهي لابسه موديل وستايل وبتاع ولا انا هجيب لك صورتها وهي صاحيه من النوم اقول له ازاي صاحيه من النوم دي المفروض انها منفوخه ويقول لي انت لو شفتها وهي صاحيه النوم انت ايه هتقبلها على طول كزوج هو ده اللي بقى صرعه عمله هو في الحديث ده يا جماعه النبي جاب لك من غير ما انت خام يعني حريه خام بدون اي اضافات بدون شع... يعني لا نصيفوها على راسها خير من هو الوقت الستات في الجناب وحجابات يعني انت هتمشي في الجناب وحجابه قال لا. ليه لان الجنة خلاص كل اخواته في حد بيشتهي الا ايه الا من كانت زوجته ولا واحدة بتشتهي الا من كانت زوجها انما امالي المقصد ايه لو شلنا شعرها من المسابقة يعني لو نفست مع ملكات جمال العالم واما عاملين شعره وشلنا شعرها من المسابقة خالص وغطنا لها شعرها وبقت واحدة غسلة وشها ومغطية شعرها خير من الدنيا وما فيه لو جبنا ريحتها ما لقيت ما بينهما ريحتها من غير ده ده الحاجة الطبيعية مش في غضة عرقية لا ده ده بقت غضة عطرية ده المرأة في الجنة يبقى عندها غضة عطرية يبقى الجسم بيفرز عطور اصلا ده ده من غير اي برفونات ولا عضاقت ما بينهما ده ده من غير بقى ايه يعني معلش بقى اخواتنا بقى ايه يعني يستحملوا من غير بقى ما تحط بقى لكريم الاساس ولا كريمات التفتيح هي كده دي بيضه الشهه ون يبقى اذا دي حرية خام يعني ايه من غير مونتاج عارفين المونتاج المونتاج ده عامل زي لما اجيب كيكه عاديه وبعد كده اجيب كيكه احط عليها كريم شانتيه واحط عليها كرز واحط عليها فواكه فبقت اسمها تورته اهو دي واحده يعني لو, لو تسمى اسم حرية صحيه من النوم لسه صاحي من النوم يبقى اسم ايه دقي كان ليس في الجنه نائم من شده النعيم اللي موجود في الجنه وان اصحاب الجنه كانوا في شغل اللي مشغول يقول لك انا ما عنديش وقت انام ما وبكثره الانبهار بالنعيم يبقى اذا يعني انا ممكن اقول الحديث ده جميل جدا ولكن يا اخواتنا, اخواتنا انا عايزك وعايزك اما تعمل لي بحث اعرض لي يعني بعد ما تستخدم هذا الكلام في دعوه الشباب او البنات اعرضه لي ببصمتك او ارضوني بعمق ان الحديث ده بيتكلم عن واحده من غير اي حاجه لا شعراء ولا عملاء ولا برفان ولا مكياج ولا لبس ولا موديلات ولا اي حاجه امال بقى لما تبقى بقى بالحاجات دي اه هيبقى الاثر اللي هو بقى ايه لو ضحكت في وش زوجها لا اضاءت من نور ايه بسمتها يبقى اذا ده اللي انا عايز اقوله بقى ده اللي انا عايز اقوله في نقطه الايه في نقطه العمق او في نقطه كمان البص في نقطه العمق ان يعني اقري شرح الحديث. اقري شرح الحديث بحيث ان انت ما تجيبليش مثلا الحديث بتاع الـ بـ بـ الـ الايه اللي في في شجره زدره أو او تجيبيل الحديث بس طب ما تدخلي على شرح الحديث على المكتبه الشامله يا جماعه يعني لو انتم مش متعلمين تبحثوا على المكتبه الشامله ممكن دكتور محمد رفعت يوفر لكم في السكاشن كيف تبحثي في شرح ايه على المكتبة الشامله أو في شرح حديث على المكتبه الشامله خلاص بحيث ان انت ازاي تبحثي في ايه او في حديث بكل سهوله باذن الله سبحانه جدا يعني ممكن حتى لو عندنا وقت بإذن الله يبقى انت الوقتي هتقرى شرح الحديث هتلاقي كلام عميق هتقرى شرح الاية يبقى اذا انت بتقول لنا العمق هتحسبنا على العمق طب انا جب العمق منين طب افرد انا بقى ادمر جاك كلام اللي انا لقيته العمق مش معناه اعصور دماغك العمق معناه ابزيني مجود في البحث بس انا مش عايز تجيب لي خمس احاديث او عشر اهات انا عايزك تجيب لي اية بس حركي قلبي بها طب حرك ادخليه في شرحه اقري المفسر ألفاء ايه زي كتاب العظيمة حرك قلوبنا بالنصوص ازاي جاب تفسيرين بس تعليقهم ايه موضوع بسيط جدا يعني بإذن الله سبحان يبقى اذا ال واحنا لسه لحد الوقت ينعلق على بحث الموحدة بس انا بستاشل بس بدخل و منه على اساس ان انا اغطط لها مجهودة يعني الاخت تعبت وانتو كلكم تعبتم ما ينفعش ان انا افرص في مجهودكم يبقى اول حاجة تعلي بحث المو انت بازلت مجهود اه يعني ايه مجهود يعني اول حاجة حددت المصادر يعني قابل المجهود ازاي مثلا انا هقول لكم الوقتي يا بنات ويا اخوة, ويا اخوة ويا اخوات انا هقول لكم الوقتي انا عايز بحث عن النظر لوجه الله مثلا ايه المجهود اول حاجة في نقطة الجود حدد المصادر اسألي ادخلي على النت دوري جنبها المصادر في درس جميل للشيخ فلان في النظار لوجه الله ده في كتيب رقيق رق عن النظار لوجه الله خلاص يبقى ايه جمعي الايه جمعي المصادر وانت بتقري في المصادر وبتسمعيها هتلاقي ايه هتلاقي حديث اه خلاص جمعتي المصادر وبعد كده قريتي وسمعتي وجمعتي الماده بعد كده بتقومي مرتبه الماده يبقى اول حاجه تجمعي المصادر ثم السماع والقراءه لهذه المصادر وتجميع الماده بقى تكتبي الكلام اللي اثر في قلبك ما تكتبيليش اي حاجه ما تجمعيليش كلام وتعملي له كوبي بيست اكتبيلي الكلام اللي, في اكتب اللي فيك يبقى تجميع الماده من المصادر بعد كده ثالث نقطه ترتيب الماده رتبيها لي بقى او بعد كده تقفيل البحث تقفيل البحث ازاي اللي هي بقى ايه هتعمل لي المقدمه وتقول لي انت عملت فيها ايه هتعمل لي الفهرسه هتكتب لي في الاخر خلاص تقفيل البحث بقى هتعمل في الاخر فيها توصيات بعد الكلام ده كله ما ان في الاخر ما شكلش يبقى لازم في الاخر الكلام ده لازم يخرجنا بايه ويوصينا بايه ده الجهد طيب ايه نقطه العمق بقى نقطه العمق شوف ايه وحدة وحدة وحدة في الموضوع بس انا مش عاوز اكثر من كده وعمق لي فيه بقى كم صفحة مش القضية كم صفحة انا جالي ابحث صفحتين ثلاثة وكنت مسوط منها وفيه ابحث عشين صفحة ورائعة يعني مش قضية كم صفحة القضية, إن إن يعني إيه؟ القضية بس ان الكلام يقوم فيه يبقى بعد موضوع الجهد يعني لو, لو البحث اكثر بقى صفحات رائعة لو البحث اكثر من كده اقل من كده المهم بس ان احنا نمشي صح نقطة العمق هتيني اية واحدة وحديث واحد ادخلي بقى هات لي شرح الحديث اقريه بقى زي حديث مثلا الحوريه الايه الخام اللي الحوريه اللي لسه صحي منه احنا اتكلمنا عنه وقت ده اوصلي لي المعاني جميله هات لي الشروح فيه واكتبي الخلاصه اللي اثرت في قلبك من الشروح والايه برده عندها صدغه الايه يخشى صدره ما يخشى ادخلي على ازيحشا صدرة ما يرشا بسان تشوفي الطبري قال ايه القرطب قال ايه ابن كاسير قال ايه الظلال ايه, ال ايه هتلاقي قايلين كلام رائع عن سررة المتهمش هتتعابي اصلا في, ال في, ال في البحث هتناقي كلام برضو لأصر في قلبك وتقومي ايه كتبه يبقى اذا بقى فيه جانب من العمق النقطة الثالثة البصمة يعني ايه البصمة يعني انا عايزك البحث ده بقى اشتغل بيه دعوة قبل ما تدولش قوليه للنا ادعي بصاحباتك الملتزمات حد قوليه كلمه في اي مسجد في مكان للنساء قوليه كلمه لواحده صاحبتك كلها تعالى انا عايزه اقول لك حاجه انا عملتها لما هتتكلمي هتبدا الموضوع بقى يتهضم جوه قلبك هيبدا الموضوع جوه ذهنك بقى يبدا يتهضم ويلين هتبدا يبقى في تصور انت نفسك تتفاعلي انا قاعد مع اخواني دلوقتي كان يعني بيعمل كلمه عن النظر لوجه الله او يوم المزيد وتاثر بيها خلاص فهو يعني ايه جدد عندنا نقطة التأثر بالنظر اللي هو جيلا ليه لانه هو كان عنده بصمة نفسية هو منفعل بالكلام وبيقوله هو يعني حاسس والله حاسب الجماعة طبعا كانه بصدق الكلام وبيقوله فهو بيأثر فينا فانا عايز اشوف روح الداعي الى الله والدعية الى الله في الكلام يعني انا مش عايز كتيب عن الجنة انا عايز كلام احس فيه بان اللي كاتباه واللي كاتبه عايش يعني ممكن تكتب كلمة في الاخر او كلمة انت تعلق عليها في الاخر تباين ان الكلام ده جوا قلبك او جوا قلبك يعني ان في الصدق بيقتر من الكلب حيث بصمة يا جماعة بصمتك رؤيتك انت ايه اضافتك انت ايه انت ممكن تطلع عنصر جديد خالص في, ال في الكلام على الجنة بالظبط خالص بقى حالك تبقى في الجنه محدش قبل كده مثلا قريت له قال كلمه حالك تبقى في الجنه بس لما بس فعلا موجوده في النصوص نطلح ممكن نطلع مثلا يطلع مثلا 10 انواع من النعيم النفسي داخل الجنه هو هو كله بيقول عامل نفسي وخلاص ده الموضوع فيه تصنيف يا جماعه ده نعيم الفرح غير نعيم الامن غير نعيم الـ الـ الـ الاحساس بالتكريم غير نعيم مش عارف ايه كل ده ايه كل دي انواع يبقى اذا ا يعني لو البحث صفحتين ولكن حاولوا تراهوا هذا الكلام مع نقطة الجهد وقلت لكم الترتيب تحديد المصادر ثم الخطوة الثانية تجميع المادة من المصادر تسمعوا تقريبا وجميع المادة على شرط ان يكون اللي تكتبه ولا اثر فعل بك مش تجيب كلام كتير وخلاص النقطة الثالثة بعد تجميع المادة ترتيب المادة بقى راتبية بشكل عناصر اه اه اه انا لما بحضر درسي بحضر كده عادي يعني النقطة الرابعة اللي هو تقفيل الب مقدمة الخاتمة الحاجة دي زي ديت المراجعة تكتوب بها تقفيل التشكيل اللي في الاخر او الخاتمة اللي في الاخر تقفيل البحث دي الجهد النقطة التانية العمق العمق اللي هو شوفي آية وحديث وابحثي في الآية وابحثي في الحديث واكتب لنا بقى العمق اللي انت وصلت له على فكرة الكلام ده ينميكو جدا اللي صدت ووقف. الكلام ده يا جماعه على فكره هينميكوا جدا باذن الله سبحانه وتعالى وهياثر فيكوا جدا باذن الله سبحانه وتعالى اللي هو مساله بعد الجود المراحل اللي احنا قلناها في الجود دلوقتي المرحله اسمها النقطه بتاعه مرحله الجود بعد كده مرحله العمق اللي هو ايه حديث ها وتبداي بقى ايه تذاكري تشرحهم فلما تنقلي الكلام ده هيوسع افقك جدا جدا جدا حديث واحد بس عن عن الجنه مثلا زي حديث مثلا عن مثل حديث النبي عليه الصلاه في يوم المزيد حديث يوم المزيد في صحيح الترغيب والترغيب لما النبع عليه السلام قال ايه قال بعد ما ينزلوا الوجه الله وبعد ما ربنا يعطيهم العين ان ولا اذروا ان سمعت ولا قطر القلب البشر قال ثم يصعد اهل الغرف الى غرفين اسمعي بقى درة بيضاء او ياقوتة حمراء او زبرجدة خضراء منها ابوابها وغرفها مضطردة فيها انهارها متدلية فيها ثمارها فيها ازواجها وخدمها هو ايه الكلام ده حديث صحيح يا حديث بيقلب تصورنا خالص عن كلمة الغرف يعني انت هتعمل حديث عن غرف الفردوس الاعلى هي هتعمل ليه بحث عن غرف الفردوس الاعلى ايه الغرف بتاعه الفردوس الاعلى ديت يعني غرفه ربنا الغرف ومن فوقها غرف وولاك يزون الغرفة لا ده, ده ده الغرف دي طلع درجات وفي الغرفه ده في حاجه بقى اعلى من كل حاجه طب وايه الموضوع لما تيجي تدور بقى في الابحاث هتلاقي بالتاكيد حد ذكر حته يعود يصعد من الغرف الى غرفين يعني, يعني الغرف هي جوهره كلها من اولها لاخرها يا اما زبرجد خضراء كل القصر كل الغرفه كلها زبرجد خضراء يا اما كلها ياقوت احمر يا اما الغرفه كلها, إم كلها دولره بيضاء ومنحوت جواها كل غرفها وابوابها وجواها انهار بتجري فيها وجواها شجر شجر طلع في احجار كريبه اه شجر طلع في اجره وجواها يعني ايه يا جماعه يعني ده الغرف يعني منظر مذهل لما تيجي تتخيليه منظر مذهل يبقى هو ده نقطة العمق انك خدت حديث واحد عن الغرف بس عيشتني فيه خلاص يبقى العمق ده اللي هو بيجيب التعييش فقا يعني ايه التعييش يعني ان, ان انا اقرأ كلام احس ان انا عيش ان انت تجي تقول الكلام لوحدة منت تحس ان انا عيشت ليه لان انت عيشت لذلك اتبعت انتشارا بان جبت ايه واحده غرف المنفقاه غرف وحديث واحد اللي هو يصعد اهل الغرف الى غرفين وشرحتيهم هتقري الشروح هتلاقي ابداعات طبعا في الشروح هتقومي ايه هتقومي يبدا الموضوع يختلف معاكي يبدا تصورك عن الفردوس الاعلى يختلف اصلا لان الغرف دي جزء من اجزاء الفردوس الاعلى واحده واحده بقى مع الكلمه بتاعه الشهر ده ومعك الخطبه بتاعه الشهر اللي بعده يا اخي وبعد كده بعد ثلاث شهور وبعد كده بعد ست شهور على مدى سنين هتلاقوا فيه انتو قصدي يعني انا مش مصعب عليكم والله يعلم اللي انا بحور سهل لو الموضوع مصعب عليكم يعني الغوا كلامي خالص القضية تستمروا تستمره وتنتركه النقطة التالية لانه نقطة البصمة البصمة دي يعني ايه يعني تفاعلك انت مع الكلام إنت. انت بقى الكلام ده لما دخل جوا البروسيسور بتاعك انت لما الكلام دخل عندك انت قلبك خرج ايه انت الكلام ده تفاعلك مع ايه بدأت تبصي ان في حاجة في الجنة ما كنتش وقت ابر البحث انا اريد ان يتكلم قلبك في البحث انا عايز اسمع قلبك في البحث مش عايز اشوف جهدك وعمق البحث بس انا عايز اشوف قلبك بصمة فكرك رؤيتك انتي يعني من الحاجات اللي عجبتني في بحث الموحدة ان عندها رؤية هي جمعت ما بين اقوال بعضها خدت كلامنا على خدت كلامة العظيمتين على خدت مش عارف دروس ايه على خدت بحث في ايات وحديث ايه يبقى اذا ايه خرجت في الاخر بحث انا بديه 85% وبقولها جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. اه اه لو هنعلق على بحث ثاني الآن هنعلق على بحث المشتاقة للفردوس رهام المشتاقة للفردوس يعني الحقيقة انتوا يا جماعة تزعلوا انا مش هزعلوا طمروني الاول بس اكتبوا لي على الشاشة يعني فينا منزعلوا ولا ما فيناش منزعل يعني اقيم ولا ايه مفيش حد رب انتوا خايفين كده لا نتعلم مش بنزعل مش طب كويس جدا ده يعني ده اللي عمل بحث النفتاه بتقول مش بنزعل لا لا لا ما فيش اتفضل ما فيش بالعكس طب كويس جدا مش هنزعل والله لو مش هتزعلوا ان شاء الله تستفادوا جدا يعني انا ع... انا قصيت على الاخت الموحدة أنا, انا يعني ايه انا انا بتكلم كلام يعني بح... ب... يعني انا فعلا معجب بالابحاث بس في نفس الوقت بقى انا عايزكم تستنوا خلاص أختنا المشتاقه اللي الفردوس عملت بحث انواع نعيم الجنه جميل قوي انها ركزت في النقطة اللي انا كنت عايزة انواع معام الجنة فهي قالت العناصر قصور الجنة هي ما عملتش فارس زي الموحدة وبرضو في الاخر ما كتبتش المراجعة خلاص يعني التقفيل مش مقفلها خلاص دي في نقطة ايه مش مقفلها البحث يبقى دي فقال النقطة من التلاتة اكتبوا لي كده يا جماعة لغوني كده انا قلتلكم الوقتي عناصر التقريم بتاعتي في البحث مبدئيا طبعا لسه ما قلتلكوش الباقي مبدئيا ثلاث عناصر يلا انا عايز واحده كده تكتب لي الثلاث عناصر اللي, اللي انا ببص فيهم في اي بحث ثلاث عناصر هم ايه ان منتظرون البصمه دي الثالثه الجوت العمق البصمة جميل جدا الجوت العمق البصمه جميل جدا وشرحت لكم الثلاثه خلاص جزاكم الله خير انا كده ايه مطمن عليكم ان في ناس بتصعب الكلام انا بقوله في الجهد قلنا ان ان في الجهد في حاجه خلاص ممكن حد اي واحدة منكم كده تبتكتب الكلام ده وتلخصوا عن ايه وتستفيدوا من كلك في الجهد التقفيلة بقى مش بقفلها طيب تعالوا بقى في الايه في عناصر البحث هي كانت بحث عن قصور الجنة وان فيه بنقتها اسم الغرف وبنقتها اسم الخيام ماشي خلاص بعد كده بتتكلم عن اساس القصور الاساس يعني الفرش والعفش والكلام ده جميل جدا يعني ان كنت اتباهت الاساس بتاع الدنيا بيتكون من ايه من عفش وبيتكون من من ايه جاليري وبيتكون من يعني وبيتكون من انواع الغرف يعني يعني انك انت بقى خلاص مهتم انت بقى تعمقتي وكامله بحث عن اشجار الجنه وطعام اهل الجنه وانهار الجنه وشراب الجنه والخدم وانيه الجنه وثياب الجنه مثلا انيه الجنه يعني انا عايزه حاجه حاجه ايه يا انيت الجنه انيت الجنه دي بيسموها ايه في الدنيا ها عايز واحده كده تقول لي انيت الجنه دي في الدنيا اسمها ايه يعني لو انا داخل بيت دوليوي اسمها ايه ها انتوا مالكم بطاقه ده ليه انيت الجنه اسمها ايه طيب انيت الجنه اسمها ايه يعني في الدنيا اسمها نيش الله اسمها نيش يبقى انت دلوقتي يعني يعني انا انا يا جماعه انا عايز ايه مثلا ثياب اهل الجنة. انت عامله عليها على ثياب اهل الجنه مثلا ايه انصر ثياب اهل الجنه دي الموديلات الموديلات طب الموديلات بتاعه اهل الجنه دي بتطلع من ايه بتطلع من شجره بتطلع من شجره من اشجار الجنه طيب زي ما انت قلتي طيب يعني ايه بتطلع من شجره ما كل ثمره في الجنه ليها طعم غير الثاني يبقى ما دام بتطلع من شجره يبقى كل موديل غير الثاني ده اللي بيسموه ايه بيسموه الوان بيس يعني الوان بيس يعني هي قطعه واحده انت هتلبسيها مفيش واحده في مصر كلها تلبسها غيرك هي البنطلون ده وان بيس انت هتلبسه مفيش واحد في مصر كلها يلبسه غيرك يبقى يا جماعه انك تربطي لي بقى باللي بيحصل في الواقع يعني اربطي لي ده يعني حته ثياب اهل الدنيا اهل الدنيا ابداعه يا اخواننا في الثياب مصنع جباره في القارات السته شغاله في الثياب يبقى ايه ابداعي عامله برده بحث عن مركب اهل الجنه مركب اهل الجنة. يعني برده مركب اهل الجنه المواصلات يعني اللي هي المواصفات بتاعه اهل الجنه اهل الجنه عن سماع اهل الجنه وترابهم يعني اللي هي يعني ايه اللي في الجنه عايزين يا الناس يعني كنا نتناقش في بحث اختنا المستا الفرداوس خلاص اتكلمت عن قصور الجنه اساس الجنه انهار نساء الجنه سماع اهل الجنه اضاءه الجنه ميوزك يعني النظر لوجه الله في الجنه مجالس اهل الجنه يعني اللي احنا بنسميها النعيم الاجتماعي في الجنه آه. مراكب أهل الجنة سياب أهل الجنة انهار الجنة أنية الجنة شراب الجنة جميل جدا ده أنواع نعيم الجنة طيب أنا هعلق في الموضوع ده هقول إيه بقى أول حاجة الجهد بتاعها جهد عادي فضلوا منه تلاس وحاته ومجمع تجميعها قوية يبقى في جهد ولكن الجهد مش شامل يعني الشمولية في الجهد إزاي يعني في أنواع نعيم ما اتكلمتش عنها يعني النعيم النفسي ما طولتش النفس فيه أو ما وضحتش فيه. ا يعني يعني عايز اقول ان في انواع ثانيه من نعيم الجنه يا غير برده النعيم المادي والنعيم النظر لوجه الله موجود طب خلاص جميل بس في عيل ثاني في انواع نعيم زي نعيم الحب مثلا في الجنه في انواع نعيم جنه يعني انا انا كان قصدي ايه اسباب النعيم في الجنه نعيم الرفاهيه مثلا في الجنه طيب كويس خلاص هو برده مش هنلوم عليها في الجوده لان ايه انا خشيت من طول البحث طيب ماشي خلاص مش مشكله يعني العذر عندك انك من طول البحث نقطه العمق هي في حاجات طولت فيها في الجنه طولت فيها وفي افكار جميله يعني بصراحه في البحث في افكار يعني حسيت انها جميله وان كان كده بس هي افكار احنا قلنا ان في جمال الافكار مساله البصمه هي اللي غابت بصراحه يعني البحث بتاع بتاعك اللي غاب منه مساله البصمة يعني انا مش حاسس يعني انا لو لو لو لو انتوا عايزين تقول ايه مثلا المشتقة الفردوس انت طبعك عنها ايه او لا انا مفيش اين طبعا عنها يعني هو كلام كلام متجمع من مصادر وتجمع بطلقة كويسة وتكتب انما عمل الباحثة نفسها او فكرك او بصمتك او نفسيتك لا مش باين يبقى يعني دي اكتر نقطة ممكن ايه انا شايف ان هي مش موجودة في البحث بتاعك عشان كده احنا نديك 75% <تصفيق> <تصفيق> لأني مسألت البصمة دي تهمني جدا جدا جدا مسألت ان انا يعني كلام قلبك انت فين تفاعلك القلبي تفاعلك التدبري مع البحث حسيتي بإيه جديد فهمتي إيه جديد يعني دي نقطة مهمة جدا لا ما تخطويش 30% لا أنا 75% ده رأيي يعني فضل الله البحث جميل وانا بفضل ومنت الله سبحانه وتعالى مش بجامل يعني مش بجاملكم في التقييم بتاعكم دول حاجتين انا مش عايز اطول عليكم في نقطة الابحاث اكتر من كده مسألة كتاب العظيمة تان بقى يبقى انا مش مفوكوا تتكلم عن ايه بتاعة الانفال و ايه بتاعة ايه معلش موضوع الابحاث شغلنا هذه المرة فانا مش هتكلم عن العظيمة تان عشان ما نطولش اكتر من كده تحبهم اكلفكم بابحاث على مدى بعيد ونستمر في نقطة ان كل مرة اناقش بحسين ولاقش بحث واحد لو الموضوع هياخد اكتر من 10 دقايق حسب يا بحثين 5 زائد 5 دقايق يا بحث واحد عشر دقايق وادي تقييم ليه تحبه طيب جميل جدا طيب انا عندي ابحاث بس خدوا بالكم انا بحاسس تحت صابع يعني انا مش هديكم ابحاث مباشره لان هي دي في الدعوه اصلا يعني انا في الدعوه دايما هي طريقه ان ايه اتفاعل مع المعنى واقول و... اللي انت تفاعلت معاه فانا بحب اللي قداميتك طيب لو عايز اعمل بحث خدوا انا يعني ايه التقييم هيبقى صعب عن المره اللي لو عايزين نعمل بحث عن نعيم المرأة في الجنة موضوع خطير جدا جدا جدا نعي... لا انا مش عايز ت... تسلموني مواد تسليم الحد بعد القادم أخ... يعني مفيش مشكلة يعني ممكن يكون قدامكم ايه اكتر ممكن, ممكن يكون قدامكم اسبعين لانها لسه في بحثين ما اتكلمتش عنه لسه في البحث بتاع أ... أ... أ... راجية عفو كلمتش عنه ولسه في البحث بتاع جنة الدنيا وايه وسلسبيل ما اتكلمتش عنه فدول ممكن ياخدوا المرأة الجاية مثلا انا انا ممكن يبقى قدامكم اسبوعين صعب الموحده بتقول لا صعب يا <تصفيق> سوره ماريام. اه طيب طب انا هقول لكم طيب خلاص سوره مريم ميل يعني ممكن بعد الامتحان القادم نعم طب خلاص جميل جدا بعد الامتحان القادم نعم يبقى الوقتي انا مش هحدد لكم ابحاث غير المره الجايه يبقى انا الاثنين اللي بعد الجاي الاثنين ده ان الاثنين اللي بعد الجاي انا هحدد لكم ابحاث باذن الله سبحانه وتعالى هي غالبا هتدور يعني ايه حوالين بعض الأفكار الجميله كده ان شاء الله باذن الله اديها لكم بلاش اكلفكم بيها دلوقتي عشان ما ضغطكوش نفسيا يعني ده كريم امتحان وبعد الامتحان هتقوموا الاخرين يعني ابحاث ثانيه انما انا عندي حوالي 50 بحث <تصفيق> يعني انتم المفروض يعني تجتهدوا باذن الله سبحانه جدا اما نعمل خطه شهريه لابحاث يبقى كل مره اناقش أنا اثنين صح في الشهر ثمان ابحاث يبقى انا لما حد 8 انت قدامك شهر تحصلي طب لو انت كمان الشهر اللي بعده يبقى انت قدامك شهرين يبقى بالمنظر ده هتطلع عميق ان شاء الله باذن الله ومفيده باذن الله ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم جزاك الله خيرا اختنا مشتاق لل فردوس جزاك الله خيرا اختنا الموحده يعني كل مرة الواحد يعني بيتوسم الامل فيكم اكتر باذن الله اكتر و... ونفسنا نشوف انجازات الرجال يعني مش ابو مالك مش هينفع كده ابو مالك يعني انت واخوانك بقى في الورش يعني بلاش منظرنا بباخ جدا عن انت يا جماعة بعض اخوانا بعثلنا بيقولولنا عن الوطس هو دكتور حازم ليه بيتكلم بصغة المؤنس كتير باتكلم بصغة المؤنس لان معظم التفاعلات بتبقى من النساء يعني ما في الرجالة بصغة التفاعلات بتبقى نسائية فانا بغصب عني بتشد للمتفاعلين يعني انا غصب عني هتفاعل مع لي بيتفاعل فالرجالة هتفاعلوا احنا نرجع تاني نكلم الرجالة والستات فددكم الله وحفظكم الله ان شاء الله بإذن الله لوحد ننسى شداركو في العمر اخواني وانتو تدعو لنا بإذن الله سبحانك اللهم وحمدك اشهد ان لا إله لانت استغفرك واتوب لي